بسم الله الرحمن الرحيم يا أي غلم قم ليلى A B سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إن كَمْ النهار نَهَارٍ صَبَحُوا طَوِيلَا وَاذْكُرِ موسوعه النابلسي inna لدينا ina kan wajhima ذا in Par s'enfuir nous un sous les fins un revenant,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 In والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاة قُرِبُونَا فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ ويرض الله حقا حسنا وما وَاَسْتَغْفِرُ <تصفيق> اللَّهَ